الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم ما العيون كتب الدم نوالي ما تحرفوا عليش قد عندي غالي الله وياه يفوز الوالح يدر ما تجدرون أموت هذا حالي ماي يفوز الوالي حيدر ما تقدرون اموتو هاتحالي المنختار علي ما من ثاني جاس من النار وحك سبع المثاني علي لو لا جا حالتنا مثل ما صار علي ونشز زماني المنختار وحسب علمي الثاني علي لولاك شحالتنا حالة مثل ما صار علي ونشزم علي بقلبه مختوم علي بشمع الولاية شعل الدوم وضلبات النهاية علي والله حبت ما عندي غيره امر محتوم وديك الحباري قلب مختوم علف شبع الولاية شعل الدوء وضع بعد النهاية علو الله ما عندي غيره أمر محتوم وديك الحباري <تصفيق> انتاج شركة الخليج الثقافية باب <تصفيق> ترى ولا كان ام راهم لن حذر ما نجوب الخو والطمار من سوية علي ويا وانا كل الاسامي ثابت الراي ولا ذل بكلامي راهم مشان لن حذر ما نجوب الخو وما راح نسوي يا حاسب حساب ولا يغلط حساب بقلبي ما لا والمطع له بعدي عيشوا يا ضو عيني الليالي ولا يغلط حساب بقلبي ما لا والمطع له بعدي عيشوا يا جيل الارجال علو صح اختياري وين الامتاع هذا كرار قلت منه اللي من نظاري جيل الارجال علو صح اختياري وين الامتاع اي هذا كرار قلت منه اللي يجي بقلب